وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقَذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِ فِيهِ فِي الْيَمْ فَلْيُلْقِهِمْ يَمُّ بِالسَّاحِلِ فَلْيُلْقِهِمْ يَمُّ بِالسَّاحِلِ يَخْطُبُ عَدٌّ لِّلَّذِي وَعَدُهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكُم مَّحَبَّةً مِّنْ وَلِيٍّ اذ تَمشي اخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَطَّعْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَحَمَّلْتَ لَئِنِ اتَّسْتَ نَحْنُ أَهْلُ مَدْيَنَ وَمَنْ ثَمَّ كُنْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَصْنَعْتُكَ مِنْ نَفْسٍ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى فَاِذَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّنَعْلَمَهُ يَتَذَكَّرَ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن إنني معكما أسمع وأرى فأتي ياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَاكُم مَّا شَيْئًا خَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى قَالُوا عَلِمُوهَا عِندَ في فِي كِتَابٍ لَّا يَضِلُّ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا, فأخرجنا به أسواجا من مبات كُنَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخرى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 فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ كَمَا كُنَّا سَوَاءً قَالُوا رَبَّنَا أَوْعِدْكُمْ تول في الرون فجماء كيد قد خاب من افترا وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسر مجهوان قالوا ان هذا من ساحر يريد ان يرى ويذهب ويذهب في طريقه كل مثلى فاجمعكم كلكم ثم اتوا صفا فاجمعكم كلكم ثم وقد افلحا يوم ما مستعلا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 ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتان فألقي السحرة ستدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لَمَا كُمْ مُسْلِم فَلَأَنْقَطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَنَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ولن نفطرنا فاقض ما ان تقا ما ما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما اقترحت ما عليه من السحر والله خير يَرْبُهُمْ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فأولئك فأولئك لهم الدرجات العلا فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدل تجري من تحتها الأنهار تجري